خلي الله على حبك في بقلبي رحيم خليني على حبك في بقلبي رحيم خليني الله على حبك في بقلبي على, على نحتك اسيرًا حنيفًا مسلمًا دروي رحيم على حبك في بقلبي حقك يا خليل الله حنيفًا مسلمًا أبقى ما تركناج ديني اوال العروه فضل حظك وسط قلبي لا حد ما ينقضينا حبي وادين خلينا الله على حبك في بقد قلبي يا من بالمعالي خصصت رب امام للبشر والواجب الحب يا من بالمعالي خصصت رب امام للبشر والواجب الحب وضلك بالمعاذن قرع وانكتبا يا قلبي بدك صبح تشيد هالكعبة ضلك بالمعاد فراوين كتب يا قلبي بدك صبح تشيد هالكعبة يا بنيت بيتك الله باقي ذكرك يا سامي بحر حبك يرويني لما نوصلك باق واذا انخاك بهمومي اما كنتشف قلبي خليل الله على حبك iza ankhak bi humumi amakin kashif qarbi rahim khalilallah ala hubbki bid qalbi rahim ala فوق في بد قلبي رهيم خليني الله على حبك في بد قلبي هديك اسيرانا حنيفا مستبدا دربي رهيم خليني الله على حبك في بد قلبي وحدك يا خليل الله هدي فان مسلما ابو فاع ما تتركني هجديني اوال العروه الوثقى يضرح وسط قلبي لا احد ما ينقضني حبيب وحيم خلينا الله على حبك في بد قلبي <تصفيق> توقف يا محضرتك ساجد الاقلا ما تقدر تصفك الكمال اكتا توقف يا محضرتك ساجد الاقلا ما تقدر تصفك الكمال اكتا خصك خالقك يا نبي يا ايمان بيتك يا امام كسر لاصنام قصق خالقك يا نبي يا ايمان بيتك يا امام كسر لاصنام عزمك يا نبي الله كسرت اصنام عدوانك وقفت بوجه كل نمرود بخلاصك وامانك صحت بان كل الناس بس رب النار يشربي فريد خالد الله على حبك وصحتك بامكان كل الناس بس رب الارش ربي و اخين خلينا الله على حبك في بقلبي و اخين خلينا الله على حبك اللي بقلبي و اخين خلينا الله على حبك في بقلبي ما نحتج اسيران حنيفك المستقبل دروي طب في بد قلبي وحدك يا خليل الله عدي فمسلما ابو فك عاكفينه هجيني موال العروه والزلق حبك وسط قلبي احد ما ينقضينا حبيب رهين خليل الله على حبك في بد قلبي علمني على النمر ودت نما ودس على الطغاه بجد موت علمنا على النمر ودت نمى وضس على الطغات بدمي واتبخت نبي الله انت وللفضل مصدر وفضلك اشوف العالم تنور نبي الله انت وللفضل مصدر وفضلك اشوف العالم تنور منك يا رسول الله اصول الدين أتعلم, اتعلم منك يا رسول الله اصول الدين اتعلم ما تركنه هج دينيش على الطغيان البار وكتحاسبي كريم الله على تصبر على طغياني البارد كل وقت حاسبي واجين خالد الله على حبك في بد قلبي واجين خالد على حبك في بد قلبي واجين على حبك في بد قلبي يلا نحتاج كثيران حبيب مصطفى